الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور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 تكادوا تميّزوا من الغض كلما ألقى فيها فوجد سألهم خزنتها سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا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 أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم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 انما أنا نذير مبين فلما راوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون